صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله انكم انتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم وراحم الخنزير وما وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله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 ويظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا, ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه, اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة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 ما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا بينهم لا يوم القيامة فيما كانوا, فيما كانوا فيه يختلفون أدعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.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 وَصَبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللَّهِ وَصَبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُفِي ضَيْقًا مِمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ التَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا إنه, انه هو السميع البصير واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ان لا تتخذوا من دوني وكيلا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 وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ يَسُوءُ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 وان الذين لا يؤمنون بالاخره اعتذنا لهم عذابا اليما ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان وَجَعَلْنَا اللَّيْنَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْنِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبِصِرَةً لِتَبْتَرُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ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 اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل انسان المذمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامه كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم اقرأ كتابك كفى كتابك بنفسك اليوم عليك حسبة من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما, يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها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 أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليك القول فدمرناها تدميرا فدمرناها تدميرا وإذا أردنا أن نهلك قرية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 ذُخُورًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًا مِمَّا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 وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ هُثَاءً أَحْوَى سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسْرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى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 بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم مَا ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل هو الله أحد الله الصمد لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره لك الحمد إلهنا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا وبعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك الهنا يا من خلق فسوى وقدر فهدى سبحانك يا رحمانا على العرف استوى سبحانك يا من تعلم السر واخفى سبحانك يا من اعطى كل شيء خلقه ثم هذا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا من ولا منجي منك الا اليك اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا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 واستر عيوبنا وكفر سيئاتنا وتجاوز عنا يا حسن التجاوز تجاوز عنا يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب اللهم تجاوز عنا اللهم تجاوز عنا يا حسن التجاوز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 لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا هي لك, هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين ما أعظمك ما أحلمك ما أجلك يا إلهنا ويا مولانا اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجمت وإذا سئلت بي أعطيت وإذا سمحمت به رحمت اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم إلى هنا ومولانا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم لا تحرم ابصارنا الهنا ومولانا لا تحرم ابصارنا من لذة النظر الى وجهك الكريم الهنا ومولانا الهنا ومولانا اجعلنا من عتقاء النار في شهرنا هذا اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين من علينا وجد علينا اللهم من علينا اللهم جد علينا يا جواد ارحمنا يا رحيم توب علينا انك انت التواب الرحيم الهنا ومولانا اقبلنا اليك تائبين فتب علينا يا تواب توب تواب توب علينا يا تواب اللهم يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين يا ناصر المستضعفين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم على من ظلمهم اللهم انصرهم على من طغى عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم انصرهم نصرا مؤذرا اللهم انصرهم نصرا مؤزرا كن معهم ولا تكن عليهم ايدهم بتأييدك اللهم اجعل النصر حليفهم, اللهم النصر حليفهم اللهم اجعل اللهم النصر حليفهم اللهم اجعل النصر حليفهم اللهم اهلك طاغيه الشام اللهم اهلكه هو ومن عاونه عليك به عليك به هو من عاونا فانهم لا يعجزونك فانهم لا يعجزونك يا قوي ويا متين يا قوي ويا متين مددنا اليك ايدينا مددنا اليك ايدينا الهنا نرجوك ونرجو رحمتك نخشاك ونخشى عذابك الهنا انا احسن نظن بك يا إلهنا يا مولانا كن عند حسن ظننا كن عند حسن ظننا يا مولانا يا مولانا يا مولانا, يا مولانا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعفو عنهم اللهم اغفر لهم وتجاوز عنهم اللهم اغفر لهم كما ربونا صغارا اغفر لهم كما ربونا صغارا واغفر لنا تقصيرنا في حقهم واغفر لنا تقصيرنا في حقهم اللهم إننا نسألك مرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم أوردنا حوضة واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نضمأ بعدها أبدا إلهنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلة حتى تدخلنا مدخله حتى تدخلنا مدخله يا الله يا الله يا الله احسن لنا الختام احسن لنا الختام احسن لنا الختام يا رحيم يا رحمن طهر قلوبنا طهر قلوبنا اصلح افئدتنا اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين يا اكرم الاكرمين تقبل منا تقبل منا صلاتنا وصيامنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الاخيار